ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصير، ولو ألقى معابره لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. ثم إن علينا بيانة كلا بل تحبون العاجلة 123. وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة 125. إلى ربها ناضرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا لوت تراقي وقيل من وظن أنه الفراق والتَّفَدِ الساق بالساق إلى ربك يوم المساء.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 ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمقى اولى لك فأولى ثم اولى لك فأولى أيحسب الإنسان ان يترك سدا ألم يكن طفة من 119. وخلق بسوا فاجعل الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على